بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عما يتساءلون سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ ông mùa năm lấy la lìầuắng màơ bà đây naâu con cũng oo gunja अ multim под Beast Some سواء كذبوا بآياتنا أو وكل شيء أحصيناه كتابا لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ ففث <تصفيق> <تصفيق> 122. والملائكة صفا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 وما قدمت يدا ويقول الكافر يا